فتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين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 رحيم كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشت باريين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون ان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 كَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ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 اتوت ركن في ما هنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل فلعها هذيم وتنفتون من الجبال بيوتا فاره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 فيَأخُذَكُ معذا يَو مِن نعظيمم فَقَوا آ فَأَصبحادِمِين فَأَخَذَرمُذَاب إِ فيِي ذَلكَ ل آيَتَ وَمَا كَ أَْكْسَومَ كَانَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيعون.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 قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعمدون فنجيناه وأهله أجمعين إلا